انت عايش بينا دورك تهدينا تهدينا سر الله يحسد واحنا نصاره الله واحنا انت عايش بينا دورك تهدينا دورك تهدينا النصراني تابع الدين مسيح شلون لك هو التبع شنو سرك يا حسين تاسس اعظم مجتمع والله فاز بنصرتك قدر على الناس ارتفع مفترض الطاعه للجهنه واتباعه بس طاعك وسلم الدم في سبيلك لجلك بذل روحه ما هم تجروحه شافك الرحمة وتضم من يجي دون الخلق ليش قلب اختارك الله يحسنك واحنا مصارك اي وبه قره عينه ثورتك تهديني سيب الله يحسنك واحنا مصارك انت عايش فينا دورتك تهدينا, دورتك تهدينا قصة الحر الرياح بتوبة نشوف العجب جان قائد جيش وميب على عالجيش انقلب عالمهر جسمه رجف واحترنا ما ندري السبب وليلوح النور منك حقه يوصل هالرتب قال صبح ذكري نتمع عيني بأمره. ساجد لعد رجلك وبفضلك ما نسيته وليعتني زياره والإحسين ما زهره جاف النبي وآله باعماله كل وصيته الحرية مظلوم بعض اسراره enk my assa hey where my queen take it سبقاً ما جنون قابل الموت بعزم واسم بكتاب الملاحم منه يرقلها العسم الخوف بوجوه الأعاد هو وجه مبتسم صوتك بأنفاس عزة ونهضتك ما تنهدم ينسع لك ظلوعة وحروفك دروعة بل قصة مسموعة موسوعة ونقرأ بيها عش بوقت موتة والثورة تابوتة وبقى صوته والأمروتة نرتويها والله اللي خلاه يطلب ثارك الله يحسن وحنا مصارك يا يا لك يواف بدينا ثورتك تهدينا ثورتك تهدينا, دورتك تهدينا O Selim, O Selim, O انت عايش Selim, O كبرك تاريخ إزن وعلمتنا نيني ما شما تدور الدنيا بينا ننبض العشر هوي فدوه كلنا نروح لجلك كون على سوي آخرا فارك قبلنا عليك شهيال اللوي خل نحمل العشرة وعيه إبا وفكره ما نبتعد عنك مو لنّك غاية أحبابك ونفخر ونوفي للمحشر حقنا حر عبد الله إي والله للنهاية رتلنا للموت كل ذكارك سب الله يحسين وإحنا نصارك حسين حسين هدروا بماشينا دورتك تهدينا دورتك تهدينا, دورتك تهدينا today